أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقينا لكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون